مشاعر صادقة اقتطفناها لكم من رسالة أخوية ونستبيح الشاعر عذرا لنشرها بغير رغبته فعذرا أبا علي جتني رسالة من صداخات قروح وقريتها بإحتاف قلبي وروحي قريتها وانهدت قصور وصروح وانا منول عاليات صروحي تشكي تقول القلب ياحمود مجروح ما تدري اني غايرات جروحي تهل دمع وترفع الصوت بالنوح واللي فقد غاليه لازم ينوحي ما كلمتني يمكن الصوت مبحوح من النوح ولا ما استطاعت جتني جدني رسالتها بهدموع وجروح وانهد باب الرسالة طموحي تقول ياحمود صار مفضوح والشي لو تشوفه يلوحي يا ابو علي مالي بالغراب مصلوح مدام قلب اللي نحبه شحوحي ودي بشوفك دام العمار بالسوح قبل الرحم يا اخوي ودي بشوفك دام العمار بالسوح قبل الرحم يا اخوي منها يروحي زل الزمان اللي بها فراح ومزوح ان خاك تكفى لا تظنها مزوحة وبعد الرسالة صار بالقلب زبوح طار المنام وصار فكري شوحي اختي رسالتها لها القلب مكتوح كلي لها والقلب ينصت ويوحي اقولها ودموعيني لها فوح وسط المحاجر دم عيني يفوحي جاوب الورقة على عالية الدوح وانوح من فرق الرفيق السموحي والله لو اني وصل اطباق منبوح لظهر كما خطوة اشطان الجموحي وقول يا عين المحا ما بحاش لو تطلبين الروح تفدات روحي مشاعر صادقة جتني رسالة من صداخا في قروح قريتها بالإحساس قلبي والروحي جاريتها وانهدت قصوري وصروح ونام من أول عاليات صروح جتني رسالة من صداخ في الروح جاريتها بإحساس قلبي وروحي. وانهدت قصوري وصروح ونام الأول عالية صروحي تشكي تقول القلب يا أخوي مجروح ما تدري إني غايرات جروحي اللي دمعه ترفع الصوتي بالنوح واللي في قد غاليه لازم ينوح ما كلمتني يمكن الصوتي مبحوح لن نوحي ولا مستطعت استطاعت بوحي جتني رسالة تبهت دموعي وجروح والقد بسيفا بالرسالة طموحين تقول يا اخوي الزمن صار مقروح والشاب فيني لو تشوفه يلوحي يا, يا ابو علي بل بلغراب مصلوح ما دام قلب اللي نحبه يروح ودي بشوفك دام العماري بفسوح قبل الرحيم يا أخوي منا يروح زل الزمان اللي به فراح وانزوح فاطت اكفالة ظن مزوحين، وبعد الرسالة صار بالقلب ذابور، طار المنام وصار فكري شوحي، اختي رسالة لها القلب مفتوح. الليلها والقلب ينصت ويوحي أقولها واذموع عيني لها فوح وسط المحاجر دمع عيني يفوحي, يفوحي أجاوب الورق على 109. والله لو إني وصلت باقي مذبوح 110. لظهرك ما خاط والحصان الجموحي 111. يا عين المهاما باش روح لو تطلبنا الروح تفداك روحي لو تطلبين الروح تفداك روحي فريق جوال الخير يقدم يا الله يا الله يا تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا سبحانك يا الله سبحانك يا الله نزه ربك عن كل عيب ونقص موسى عليه السلام يقول يا ربي أتنام قال لو نمت لسقطت السماوات على الله من يمسكها الله من يرزقك الله من أمدك بالصحة الله من أعطاك الله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أ تبصرون أ تبصرون بلا نبصر يا الله في أنفسنا آيات عظام وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون العين من يجعلها تنظر؟ شحم ينظر شحم يميز لك الظلمة من النور شحم يبين لك جمال طفلك يبين لك هذا من وهذا من وهو عبارة عن قطع من الشحم وجدت في العين سال فيها سائل مالح تأمل في أذنك طبلة وعظمتين أو ثلاث جعل العظام والطبلة تميز لك الحروف والأصوات فتعرف ماذا يقول هذا وهذا صوته ناعم أو حاد أو خشن عظام صارت تسمع إنها قدرة الله انظر وتأمل هذا الأنف الذي أعطاك الله كيف يميز الروائح ما هو الشيء الذي فيه يقول لك هذا رائحة كريهة هذا رائحة طيبة قدرة الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون في أنفسنا نعرف عظمة الله لو تفكرنا في أنفسنا ما تمالكنا إلا أن نقع لله ساجدين وبين يديه خاشعين وأمام الله نادمين وباكين وعلى الله مقبلين كيف أعرضنا عنه وهو مالك الأملاك كيف انشغلنا بغيره يا عنه يا الله وهو أنت الغني وأنت الصمد كلنا نحتاج إليك وأنت لا تحتاج إلى أحد العرش يحتاج إلى والسموات تحتاج إليك والأرض تحتاج إليك والجنة تحتاج إليك والنار تحتاج إليك والإنس يحتاج إليك والجن يحتاج إليك وأنت الغني لا تحتاج إلى أحد اسمع كيف ينادي الله, الله, الله. الله. ويناديك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك؟ ما غرك بربك الكريم؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء شاركك؟ ما الذي غرنا؟ ما الذي أشغلنا؟ عظمنا الدنيا، عظمنا الملوك، عظمنا الأمراء. عظمنا الوزراء عظمنا الكتاب عظمنا التجار عظمنا الأغنياء عظمنا المملكات عظمنا ما نملك ونسينا مالك الأملاك ومدير الأفلاك وقاضي الحاجات ومنفس الكربات وسامع الأصوات ومجيب الدعوات وغافر الزلات وقابل التوبات أنسينا صاحب الملك الحقيقي يملك الملوك وما يملك الملوك فهو ملك الله كم تأثرنا من علم عالم فمن علمه من الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا إنه الله إنه الله عز وجل آياته في كل شيء كل شيء تنظر إليه كأنه يناديك ويقول تعرف على الله عن طريقي تنظر إلى الجبل من الذي أعطاه هذه القوة الله ومن الذي يعرف ما بداخله الله تنظر إلى البحر من يعرف أسرار عمقه الله من الذي وضعه الله ولو عظم العبد ربه ما تجرى على معصيته ولما آنس وحشته إلا بقربه من خالقه ولو عظم العبد ربه ما تجرى على معصيته ولما آنس ما معصيته كتابنا يسر حسابنا إذا حشرنا ومن قبورنا أخرجنا ويوم القيامة بعثنا وبين يديك وقفنا خمسين ألف سنة اللهم اجعلنا ممن تضلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يمن كتابنا يسر حسابنا اللهم اللهم اجعلنا ننادى سعد فلان ابن فلان يا رحمن اللهم اجعلنا ممن يجوزون الصراط كلمح البصر ويدخلون الجنة على صورة القمر يا رب يا رب خمس ساعات, خمس ساعات بلاي ستيشن خمس ساعات بلاي ستيشن أيام العمر تنقضي في البلاي ستيشن اكس بوكس ونينتندو يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أما من جهة الآخرة والسؤال الذي سيكون عن عمره فيما أفناه وعن جسمه فيما أبلاه فهي قضية أخرى لأنهم قد أبلوا أجسادهم الآن وأموالهم وشبابهم وحياتهم في هذه الأشياء أين حفظ السلف للوقت؟ خمس ساعات بلاي ستيشن؟ قال الحسن البصري أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصاً على دراهمكم ودنانيركم أيام العمر تنقضي في البلاي ستيشن وإكس بوكس ونينتندو قال عبد الله المسعود ما ندمت على شيء الندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي إذا كانوا الآن مثل السكارى أمام اللعبة مهما تحرك ومهما صرخت لا يسمعون دخلوا جو استغرقوا استغرقوا ومسكوا خط آخر لكن سلفنا رحمهم الله كانوا يستثمرون أوقاتهم في غير هذه السفاسف قال عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم الرازي روى عن أبيه ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه يدخل يغتسل ويأمرني أن أرفع صوتي وأقرأ عليه ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه ثمرة مجلدات في التفسير تفسير أبي حاكم الجرح والتعديل وهكذا أنضوا أعمارهم في طاعة الله ابن عقيل أبو الوفا يقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطارعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشدت ما كنت أجده وأنا بعشرين عشرين وأنا أقصر بغاية جهدي وقت أكلي حتى أختار سف الكعك المحتاج إلى مضغ ما يأخذ وقت وتحسيه بالماء على الخبز يفضل سف الكعك على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ. النتيجة ثمانمائة مجلد كتاب الفنون. جمال الدين القاسم رحمه الله كان يمر على أناس اللسون في المقاهي في الشام يقول يا ليت الوقت يباع فأشتريه هذا الرجل مات عند خمسين مؤلف ساخر بالعلم والدعوة والكفاح مرت سنون بالوصال وبالهنا فكأنها من قصرها أيام ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام العمر سيمضي لكن في أي شيء أيها الإخوة إن حم الألعاب الإلكترونية اليوم قد بلغت شأوا عظيما ولا بد أن ننتبه لهذه القضية الكارثية للخطر المحجط الذي يحيق بنا وإن الأثار السالبة على الأجيال واضحة والمسألة في الخطر ممكن نشترك فيها نحن مع الغربيين مثلاً أضرار العصبية الصحية الجسمية الوقتية إلى آخره وفي أشياء تضرنا نحن المسلمين بالذات الخطر على العقيدة ترسيخ مبادئ الشرك والكفر إظهار وجود آلهة إظهار قوة خارقة لا يقدر عليها إلا الله وتوقف نجاة العالم على شخصية معينة مثلا وأما قضية يعني تحبيب الكفار إلى أبنائنا وبناتنا من خلال هذه اللعبة والشخصيات بملابس معينة وشكل معين واضح جدا أن هؤلاء يعني يفيضون من خلال أشكالهم وصورهم ميزات للقوم وهؤلاء أولادنا يحاكونهم في حركاتهم وملابسهم حتى رأينا من يلبس السلاسل وقلائد العنق ويلبس الملابس القصيرة في الشوارع وتقلت حتى الملابس الموجودة في هذه الألعاب وما كان ناقصا في القنوات الفضائية كمرت الألعاب الإلكترونية ويدخل عليها ولدها امرأة مسلمة يلبس كاب قبعة مثل علوج مغنوء الراب ويتغنج مثلهم وهي لا تصدق من هول الصدمة لكن هكذا رأاهم وهكذا سيتشبه بهم يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نستمطر رحمتك ونطرق بابك نستمطر رحمتك ونطرق ك فلا تردنا خالٍ.